أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالْضَّالِمِينَ زُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير زي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون يmal qə da rabbibbi ku